بسم الله الرحمن الرحيم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف الخلق أ ج م ع ي ن محمد و أ ه ل بيته الطيبين ا ل ط ا ئ ر ي ن واللعنه الدائمه على أ ع د ا ئ ه م أ ج م ع ي ن أ ب د ابدا أ ي ي ن ا ل لله ا ب د ا ي ة ً ا ل ق ا ع د ة ا ل أ س ا س ي ة في هذا الباب أ ن كل شيء حلال حتى تعلم أ ن ه حرام وكل شيء طاهر حتى تعلم أ ن ه ن ج س ف ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء الحليه ة الطهارة فالذي يحتاج إ ل ى دليل ل إ ث ب ا ت ه هو ا ل ن ج ا س ة أ و ا ل ح ر م ة لا ا ل ح ل ي ة ولا الطاهره يعني إ ذ ا شككنا في شيء ب أ ن ه نجس أ م طاهر نحكم ب أ ن ه طاهر إ ل ا طبعا اذا كنا كان لدينا علم مسبق بنجاساته فنستصحب ونقول ب أ ن ه نجس في عدم وجود هذه ا ل ح ا ل ة عدم وجود العلم بالنجس نجاسة يعني شك ابتدائي لا نعرف أنه نجس الشيء سابقا ابتدائي لا شك أ وكذلك في الحليه والحرمة والحريه بيقول ه ن أو هذا ا من م و بالمئة كانت الغلبة في هذا المورد الاحتمال طالما يعني إ ذ احتمال ا ل ا ح ت م ي ن بأنه نجس أو ط ا ه ر وكان ا ا ح ت م ل ا ل ن ج ا س ة أ غ ل ب لكن شكنا في ا ل ط ه ا ر ة ضعيف نسبه عشره في الميه لو الحاله ن ك م أ ي ض ب ا ط ر ة قلنا ب أ ن ا ل ن ج ا س ة تثبت ب إ ي ه بالدليل ما ا ل أ د ل ة التي نثبت بها ا ل ن ج ا س ة قال ب أ ن ه الحس وعرض حوالي ثلاث أ د ل ة أ م ا ا ل ن ج ا س ة فلا تثبت إ ل ا بدليل ك ل ا ه ا و الحس نحن نشوف بعيننا ايه ا ل ن ج ا س ة دليل آ خ ر الاستصعاب شكنا ي ب أ ن المياديه المياه دي توقع فيها دم مثلا و ف ت ر ة عدت وقت فترة و ي ح ت ا ا ا ج ن ل م ي ا ه د وشكينا فيها ل أ ن ه ا ب ق ي ة ع ا ن ج ا س ة كما عرفين ه زي ما كنا عارفين ولا اتطهرت مثلا او الثوب هدوم كانت نكسه نعلم ب أ ن ه ا نجسه لا الاستصحاب دليل آخر أو الطريق ا ل آ خ ر ل إ ث ب ا ت ن ه ا البينه ا ل الشرعيه ا اي شاهدين عادلين ج س هذا الموضوع الخارجي طاهر فشاهد شاهدان هذا الشيء الخارجي طاهر أو نجس. فشاهد عدلان بأنه لا هذا أو هذا نجس نأخذ بي、مقالون. هناك ه في م س أ ل ة ه لو شاهدين عدلين؟ لو واحد فقط هل ن أ خ ذ بقوله أم لا؟ اللي و م ام بيعبره ب ه لا و ح الواحد واحد د شاهدين عدل، هو شاهدوا أو هو خبر خبر الثقة الثقة ليس ثقة ولكنه الفقهاء اتفقوا في باب ا ل أ ح ك ا م ل ن أ خ ذ بقول ا ل ث ق ة يعني لو ر و ى أ ح د ه م وكان ث ق ة عن المعصوم عليه السلام ب أ ن ه قال ب أ ن هذا الشيء حلال أو ه ذ ا الشيء حرام ن أ خ ذ بقوله اتفقوا المسألة عن هذه المسألة. أ ي ض ا اتفقوا ب أ ن قول ا ل ث ق ة هذا اللي احنا خ ذ ن ا به في ا ل أ ح ك ا م لا ن أ خ ذ به في باب الا م ق ض المقاضاه ة و ا ت خ ا ص ن ت مشكلة ق ي فيه ة حصل ص م ونزاع و ا ش د شاهد و ا ح د ع ل ى الشيء م ت ع ل القضية لا ق بهذه يمكن أن ن خ ذ بقوله حتى لو حتى ك ا ن ولكن نأخذ ثقة بقوله ل ك أ فهن في ا ح ا م هذا ا ل أ م ر اتفق و ا عليه وهنا اتفقوا أ ي ض ا ولكن اختلفوا في أمر آخر بأنه آخر إ ذ امر أخبر فلان بأن هذا الشيء ملك فلان الشيء هذا ل فلان البيت ملك فلان ولم محدش خاصمه في هذه المسألة ك في هذا خاصمه ا هذه ت محدش أو حد ع ا فيه شيء يعني شاهد مقابله هل ن أ خ ذ بكلامه ويكون ح ج شرعا أ م لا يعني اختلفوا في أ ن خبر, خبر الشاهد ث ق ة أو خبر ا ل في غير التخاصم و ا ل م ق ا ض ا ة بشكل عادي、يعني. بدون بقوله القولين نأخذ هنا أي المسألة أم في مشاكل لا ذاك هل هذه والمصنف له قول إ ذ ن لدينا ث ل ا ث ثلاثة أ قول قول ا ل أ و ل وهو كما عبر ب أ ن ه أ ك ث ر وماذا هو لي ب أ ن ه إ ل ى عدم الاعتماد على الخبر خ ب ر الواحد في هذه ا ل م س أ ل ة ان ا خ ب ر الواحد في الموضوعات ا ل خ ا ر ج ي ة في غير باب التخاصم لا يمكن الاعتماد عليه القول ا ل آ خ ر بان لا يجوز الاعتماد عليه والاخذ بقوله لبناء ي الدليل وان قال العقلاء يعني العقلاء البشر العاديين يبنوا على, على قول مثل هذا, مثل هذا الانسان او قول ا ل ث ق ة اذا اخبرهم واحد ي س غ و ا فيه وقال لهم لا ان فلان المكند الشيء يسوق بتاعه يبنو علي ه لا بناء ا ل ع ق ل ة س ي ر ة ا ل ع ق ل ا ء المساله كلام ح ج و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر ب أ ن ه شرعا من د م ن ا ة بناء ا ل ع ق ل ة س ي ر ة ا ل ع ق ل ة ط ي ب ن ا ح ي ة ش ر ع ي ة قال ب أ ن ه الشرع أ ج ا ز الاعتماد على أ ذ ا ن ا ل ث ق ة في دخول الوقت إ ن س ا ن ن ز ق في ه المغرب. إحنا نبني لصلاة ل ا م غ ر ن على أ ز ا ن و ن ونقول ان المغرب وقت ودخل هذا باب الخبر. خبر الخبر السخ خبر واحد. ده رأي الثالث وراي المصنع ل ي ه قال والحق أ ن خبر الواحد ليس بشيء في الموضوعات إ ل ا إ ذ ا كان سببا ً ل ل إ ط م ئ ن ا ن وركون النفس وعليه يكون المعول على الإطمئنان والله بصراحة الشيخ لا الخبر الواحد لا كامل ممكن نسق فيه في حالة مسألة بشكل ممكن نستطيع نسق نسق واحدة فيه فيه رأيس في نخالف المشهور مشهور احنا نعتمد لا ن ن نعتمد عليه ن بن و ف ق ه في ا ل جزئيه من كلامه ونعتمد ن عليه أيضا بين الرأيين لا أيضا نحن وصف عليه برضو نعتمد عليه نعتمد ونعتمد نعتمد من عليه إذا إطمئن كلامه ممكن واحد خبر ث ق وناسخ فيها ولكن ادنا خبر معين لكن احنا مش واثقين فيه يعني حاسين كده او في من قرائن مساله م ع ي ن ة من شواهد انه لا انه سهل في كلامه ده مش علمه ناقص ا ل م س أ ل ة دي او مش واخد باله مثلا ففي ا ل ح ا ل ة دي لو ع ن د ن ش اطمئنان ما م ا ر م ن ي ش على كلامه لا لو وثقنا في كلامه كويس والان والشواهد القراءة د اذا ص ل إ ط م ئ ن ا ن ث اقوال في المساله لا نعتمد على قول قبر ا ل ث ق ا كثير ولا ما اذهب اليه القول الاخر لا نعتمد عليه القول الاخر نعتمد عليه ولكن بشاره انه يحصل منه إ ط م ئ ن ا ن طيب ع ن ش ر في فقره اخرى الى صاحب اليد, صاحب اليد ي مثلا ف إ ذ ا قال لنا هذا صاحب اليد او اخبرنا ب أ ن الشئ ي ذا نجس او طاهر هل نحكم بكلامه نعم نحكم بكلامه أدربي هو صاحب صاحب وبناء وأخبرنا بأن عبو ابني بدون كان الملك ذلك ملك كلامه اليد يعني صح أو أدرى من سيرة الفقهاء دليل على ذلك وبناء العقالة لو لأي على مسألة معنا رحنا إنسان هذا من من هو هو طاهر أو أدرى أن أخرى سيرة فورا يعني شيء صح نجس نشك هناك نسمى باب النجس وفي ا ل م ت ع ج س هذه ا ل م س أ ل ه نبدا ب ر و ا ي ة سنحمد روايات الدرس قال سئل ا ل إ م ا م الصادق عليه السلام عن الجرح. الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله وسئل ا ل إ م ا م ا ل ك ا ذ م عليه السلام ع ن الرجل يمشي في العذره وهي ي ا ب س ة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح أ ن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أ ص ا ب ه قال إ ن كان يابسا فلا باس هو بيتحدث هنا عن ا ل ن ج ا س ة ا ل ن ج ا س ة الذاتيه يعني هي لا يمكن ان تطهر اعيان س ا ذاتية ن س ا النجاسه يعني بتعرض ع لكن ال... ال... الشيء الطاهر ولكن ن اذا ل ن ج ا سارت مع ض ة وليس نجاسة اليه النجاسه بممثلته للنجس يعني صار إيه نجسا صار واتفقوا أ ي ض ا ً على حرمه أ ك ل ا ل شيء ا ل نجس أ و المتنجس حرمه ن ف س ي ة نفسية يعني لنفسه يعني عكس الحرمه الغيريه ة مثلاً أو يعني أو خلينا أو أ نعبر ن ب وجوب لأنه من أكثر أصول الفقه مثلاً نكسر ه بن... لوجوب... نفس ا ك ا ل م ا ل و ا ج ب إلى و ج ووجوب وجوب و ب نفسي نفسي ن غيري مثل الصلاة ل ص ي هنا ا ل ف س ه لوقتي ي ل ج الواجب و ب لكن اعتقد ل لا لجل و و واجب وواجب غيري نفس هنا لو الموضوع ب مفهوم ف ح ر م ة أ ك ل النجاس والمتنجس أو ح ر م ة ن ف س ي ة مش عشان شيء آ خ ر واتفقوا ايضا على وجوب تطهير الثوب في اباء الهدوم والبدن من ا ل ن ج ا س ة وجوب غيري ة يعني مش واجب علينا طهر الهدوم على إلا في تجب إلا لو كنا نصلي هي في على مفسعة نعم أن كنا كنا نطوف ممكن نعم مش الهدوم مثلا مش المستحب واجب لو أو طوف الواجب وإلا إلا حالها إلا ذاتها مش واجب تجب فتجب أطهر حد لكن الوجوب يمكنك ت الغسل للملابس او للهضوم او ل للصلاه او للطواف ا ل و ا ج ويفضل أو عنده قرح معين ويبدأ وقال ومشعر ومصليش عنده معين عماله عماله يدمي قرح قال الحالة في في في يصلي الصلاة سئل الامام إ م عليه ل س ا عن الرجل تخرج منه القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي قال يصلي و إ ن كانت الدماء تسيل وقال ثوب الروايات والروايات قدر لا ما مجتمعا الدرهم يصلي رجل لم لهذه بأس بأن أخرى يكن في فيه دم اتفق الفقهاء ب أ ن ه يعفى في ا ل ص ل ا ة دم الجروح والدمامل وما أ ش ب ه سواء كانت في البدن أ و في الثوب سواء كانت ق ل ي ل ة أ و ك ث ي ر ة فاتفقوا على أ ن ه يعفى عنها في ا ل ص ل ا ة و أ ي ض ا كان ما ينضح من ا ي ض ح من ا ل ب و ا س ي ر و القيح المتنجس في الدم و ما أ ش ب ه أ ي ض ا ا ت ف ق و ا على العفو عن الدم اللي ما ي ز ي د ش مجموع عن ع ق د ة الابهام إ ب ه م العليا العقدة ت ت ا ا ل إ ب ا ل ك ب ي ر ة ا ل ع ل ي دي ا ديت لو في دم في يس م ا ل إ ن س ا ن أ و في ثيابه ب ي و ف ا عنها لو كانت مجموعه ا بقدر هذه الايه ممكن لا نشوف نقطه ا هنا ونقطه ع هنا ونقطه هذا ا هنا لا من الملحيض كالكلب أو, او النفاس ولا من نجس العين كالكلب والميته والخنزير وما اشبه بل ولا من دم غير ماكول ل م دية اللحم ايضا ن حتى لو أ ق ل من عقده الابهام دي لو عندي هدوم تانيه لا اصلى فيها طيب لو في جزء زي الجزء اللي هو لا تتم ب ه ا ل ص ل ا ة يعني جزء صغير زي القولونسوه الطائيه مثلا الحزام ل ن ما يمكن ان تتم الصلاه فيها يعني لا تغطي بدل ا ل إ ن س ا ن لا تغطي ع و ر ة ا ل إ ن س ا ن جزء بسيط لو كانت شيء منه من هذه ا ل أ م و ر متنجس هل يمكن ا ل ص ل ا ة فيها لا يمكن ع م ي ج و ز ا ل ص ل ا ة فيها لا يمكن ان ا ك و ن اي م ش ك ل ة بس في ش ر ط ه نعم تبعت جزء من نجس العين الكلب ا الخنزير اجل لكم الله ولا من أ ج ز ا ء م س أ ل ة اخرى بانه م س أ ل ة ن ج ا س ة لو شفنا مسجد فيه ن ج ا س ة هل يجب ازالتها قالوا نعم يجب و ج و ب ا كفائيا عن الأخرين. يعني هو في الاصل واجب على الكل ولكن لو واحد مش زي السلام. السلام سلم علينا مفروض كل هيرد عليه لو واحد رد خلاص انتا ف ع ع ن ا ا ل كده ينفع عشان يقوم س ج ط عن ي ي ا ذ ا ا ل ط ه ا المسجد ا ر في ج و ب و و ج ب ا ك ف ا ئ ي ا أ ي ض المساله نفس ا و و ض ع تجب ج زالة ا ل ن عن ا ش ر ر ي ف و و ق و غ ل ا ف ه ل ن يعتبر ب ق ا ه هاتك ا ل ي ح ر م ا ا ت ل ل ه س المتطرقه ن ه و ت ع ا ى ا ل س أ الأخيرة ل ل ة ا لهذا اليوم م س أ ل ة المتنجس هل ينجس أ م لا يعني لقد ن ع ان النجس ت ن ن ي ن ج ل ن ع ان نجس و ا ل م ت ن ج س ا ت ف ق ا ل ف ق ه ا ء ب أ ن ا ل نجس ي ن ج س ط ب ع ا ك ن ج ن ا ك ن ن ا ه ا ك ن ن ا ك نجس هناك نجس هناك نجس هناك نجس ا ك ن ا نجس ه ن ا خ ن ن ا هناك ن شوية ا ن هناك ن ج ا ك ا ك نجس هناك نجس هناك ن ه ن ا س هناك نجس هناك ن ج ه ا ك نجس ه ن ا س هناك س ه ا ك نجس هناك نجس طيب س ه ا ك ا ل م س أ ل ل ة ا ج م ل ة ا ل أ خ ر ى و المتنجس س أ ل الثانية ل ة ا إنه م لو المتنجس ده هل ينجس أ م لا ادينا ا ت ع ا ص د من البول م ث ل او أ دم أ و ما اشبه مم ب ق ت في ه ن ج ا س ة ب ق ت ايه د و ق ت ي متنجسه طب هي لو مسكت شيء آ خ ر هل الشيء ا ل آ خ ر ده تنجس أ ي ض ا ولا لا والشيء ا ل آ خ ر ده ا ل تنجس ده تنجس المساله ي او تلات ل ا مواقف للفقهاء الموقف الاول افتابه ان الراسة بان, بأن المتنجس من السيد سمحت منهم اهد الله ينجد السيد السيد المتنجس لا سيستعني ينجس وطبعا و استدلو في مستدلوبي ر و ا رويات ك ث ي ر ة ل ن ا ع ل و و يعدلو و ي ع ل و و يعدلو ي ع ل و و يعدلو و ل و و ي ع ل و و يعدلو يعدلو و يعدلو و يعدلو و ل و ا ي ل و و يعدلو ي ع ل و و ي د ل و و ل و و ل و و ل و و يعدلو ي ع ل و و يعدلو و ي ع يعدلو و ي ع د ي ع د ي ع د ل ي ع ل و يعدلو و ي ع د ل ي ع د ل د ل يعدلو يعدلو ي ل و يعدلوعدلو و ي ع ل و ع د ل و ي ع ل ك يعدلوعدلو ا ع ل و ع د ل و ي أشار قال سئل عن رجل يجد في إ ن ا ئ ه ف أ ر ة وقد ت و ض أ من ذلك الماء مرارا أو اغتسل او غ ت س ل أ غسل ثيابه وقد كانت ا ل ف أ ر ة م ت س ل خ ة فقال إ ن كان ر آ ه ا في ا ل إ ن ا ء قبل أ ن يغسل ت أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما ر آ ه ا في ا ل إ ن ا ء فعليه أ ن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أ ص ا ب ه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاه هذه ا ل ر و ا ي ة م ا س ت دليل و ا بالنجاسة ا ل ل ا ثابت ا ا ا ل ل ن بأن ج س ة م ن ينجس ج س او س ت د ل ا ا ا بهذه ل ر و ي ة و ر و ا ي شبيهة ة بعض أخرى ا ل ف أفتله فيش ق أو سابت بالطار قال دليل ما ن ص ص ر ا ح ة على أ ن المتنجس ينجس غيره و استشهد بقول السيد الخوي رحمه الله عليه و الجزء الثاني من التنقيح قال ف إ ذ ا هذا القول يقول بالطهاره لا ينجس هو يتنجس نعم لكن لا ينقل ا ل ن ج ا س ة الى غيره الموقف ا ل آ خ ر الثالث سكتوا عن هذه ا ل م س أ ل ة ولم يفتوا فيها سلبا ً ولا إ ي ج ايجابا ب ا ا ً و ل ش خ رحمة الله عليه ش ر ة ل قال الفتوى الساكتين م مع ن نحن هنا نسكت عن ي فيش عنده دليل ش ك ل و ض ح يجزم النجاسة به أن النجاسة تنجس برضو مفيش د لذا ي يقول هي ل المسألة وصل لحل ل انها فيها متنجس عنده مش وصل فيها لحل جازم لذا سكت قال لكن مع العلم اننا نتجنب المتنجس المتنجس ونطهر ما لقاه ب ر ط و ب ة بدافع ا ل ع ا د ة والتربيه ة بالعادة باب لنتربينا الاحتياط يعني متعودين مثلا ما المتنجس فنحتاط ما لمس متعودين يعني شيء ي نفعش ا نحن نطحر للأمر آخر مسألة في هذه آ خ ر م س أ ل ه في ه ذ ه الدرس إ ن شاء الله أتمنى يكون الدرس واضح أ ع ت ق د ان شاء الله في اطلاق أ ي م ش ك ل ة إ ن شاء الله د ر س القادم ن أ خ ذ الدرس الاخر في ط ه ر ة البدن والثوب لاجل الصلاه وصلى الله على النبي محمد و أ ه ل بيته الطيبين الطاهرين الله سلامه